بعد أن ذكر رحمه الله الكلام عن وجوه التفسير وكيف يهتد الإنسان إلى الابتعاد عن الطرق التي تغويه في باب التفسير وذكر على أنه يبتدأ بتفسير كلام الله أولا بكلام الله إن وجد وإلا فينتقل إلى الكلام أو إلى التفسير بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإلا لم يجد المفسر لجأ إلى تفسير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا التفسير، فابتدأ فقال رحمه الله قال وحينئذ إذن لم نجد إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح. وتأمل في قوله لما لهم فيه لما لهم من الفهم التام، فهمهم كان تاما هذا يعني بجملتهم، وإلا ف. قد سبق أن ذكرنا أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد فهموا بعض ما وقفوا عليه من القرآن على غير المعنى المقصود ومن ذلكم ما وقع لعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما قرأ قول الله جل وعلا الذين أو ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا الآية ففهم منها رحمه الله ورضي الله عنه أنه لا بأسا بشرب الخمر إذا كان الإنسان تقيا فجعل رضي الله عنه يشرب الخمر ويتأول هذه المعنى على غير المعنى المناسب حتى أفاده علماء الصحابة رضي الله عنهم أن ليس هذا هو المقصود وأن فهمه غير صحيح فرجع رضي الله عنه عما كان يظن من, هذا من هذه الآية ففهمها على خلاف المراد لكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالجملة كانوا أصحاب الفهم التام فليس هناك في الأمة ممن جاء بعدهم أتم فهما منهم وأيضا هم أصحاب العلم الصحيح أيضا هم أصحاب العلم الصحيح لسيما علماؤهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وهكذا أيضا علي وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم قال لسي مع علماؤهم وكبراؤهم كالآئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والآئمة المهديين منهم عبد الله بن مسعود قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو, أبو كريب محمد بن العلاء ثقة حافظ قال انبأنا جابر بن نوح قال انبأنا الاعمش عن ابي الضحى وهو مسلم بن صبيح عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا اله الا والذي لا اله غيره ما نزلت ايه من كتاب الله الا وانا اعلم فيما فيما نزلت فيما نزلت واين نزلت ولو ولو أعلم مكان احد أعلم, اعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته وهذا الحديث الذي ذكره رحمه الله هو في أصله في الصحيح من حديث من حديث عبد الله مسعود نفسه لكن هذا الاسناد الذي أورده الشيخ رحمه الله في هذا الموضع فيه ضعف فإنه فيه جابر ابن نوح وهو ضعيف أخرج له ترمذي والنساء وإن كان وهذا جابر كان في طبقة حفص ابن غياث كان في طبقة حفص بن غياث وقد رواه عن الأعمش أيضا وكان حفص يضعف جابرا بالمرة وأبوه نوح ابن جابر ثقة وهو راوي الحديث عن عن الأعمش عند البخاري. وقد يقول قائل لماذا يعني عمد شيخ الإسلام رحمه الله إلى الإسناد الذي عند ابن جرير وفيه ضعف وترك الإسناد الذي عند البخاري وهو الأصح يعني ممكن أن يقال أن المصنف رحمه الله يعني ماذا ترك الإسناد الذي عند البخاري مع أنه أصح وعمد إلى إسناد ابن جرير لأنه يتكلم في التفسير لعله من باب أنه يربطك بالتفسير ولا يضر أن أورد الإسناد الضعيف المهم أن الحديث ثابت والأثر ثابت عن عبد الله بن مسعود طيب فهذا مما يعتذر لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه أراد من ذلك أن يربطك بالتفسير لأنه يتكلم عن التفسير فهذا مما يعتذر لشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب قال رحمه الله وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل هو شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن وهذا قد سبق أن تكلمنا عنه في صدر الرسالة وهو الأثر المروي عن, عن أبي عبد الرحمن السلمي قال رحمه الله ومنه ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأوين قال رحمه الله وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود نعمة ترجمان نعمة ترجمان القرآن ابن عباس ثم رواه عن يحيى ابن داود يعني كذلك ابن جرير أيضا روا هذا الأثر عن يحيى ابن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم ابن صبيح ابن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود إن إنه قال نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس وماذا يحيى بن داود نعم يحيى بن داود هو يحيى بن ميمون يحيى بن داود بن ميمون الواسطي كان ثقة وهكذا أيضا إسحاق الأزرق الذي يقال له أيضا كذلك إسحاق ابن يوسف ابن مرداس القرشي المخزومي كان ثقة قال رحمه الله ثم رواه عن بندار وهو أيضا محمد بن بشار محمد بن بشار السالف ذكره يقال له بندار ويقال له أيضا محمد بن بشار قال عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك قال فهذا اسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن عبد الله عن أنه قال عن ابن مسعود عن عن ابن عباس هذه العبارة وقد مات ابن مسعود في سنة ثلاث وثلاثين على الصحيح وعمر بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنة فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود يعني إذا كان عبد الله بن مسعود يثني على ابن عباس هذا الثناء ويقول نعم الترجمان وهذا كان في حياته فما بالك بما اكتسبه ابن عباس بعد موت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال رحمه الله وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله ابن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعه الروم والترك والديلم لأسلموا هذا فيه إفادة يعني أن هناك يعني بلاغ البلاغ أو تبليغ الحجة وطريقة إبلاغها ومن كان المبلغ له أثره يعني ليس كل إنسان يستطيع أن يبلغ الحق فكم من إنسان يكون عنده من الحق ثم بطريقة وبأسلوبه ينفر الناس إن منكم لم إن منكم لا يعني يحصل أن إنسان ما يكون عنده خير وعنده حق لكن بأسلوبه ما يص ما يص ما يصل للناس الحق ويكذب الله ورسوله من يعني من جراء أفعال بعض الناس وطريقة في الإبلاغ ولذلك هنا انظروا إلى هذا الثناء من ماذا على عبد الله ابن عباس رضي الله عنه أنه لو فسر أو فسر القرآن لو سمعه المشركون والكفار لا أسلموا من بيانه قال رحمه الله ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسير عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو، ولهذا كان عبد الله بن بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن، ولكن هذا ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتماد الذي عنده الاعتقاد يصوب الذي عنده للاعتقاد يصوب صوابه للاعتماد يعني مقصوده رحمه الله من هذا أن عبد الله بن عمر ومن كان مثله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن يحكى أنه كان يروي عن بني إسرائيل فلأجل أنهم علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن إذنا مطلقا لكن يعني هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للإستشهاد وللماذا لا للاعتماد باعتبار أنها دين ولأجل أننا أن الله سبحانه وتعالى أكملنا هذا الدين ولم يجعله محتاجا أن يستدل بشيء من التوراة أو بشيء من الإنجيل بخلاف من كان من النصارى فالله سبحانه وتعالى حينما أرسل موسى أرسل عيسى عليه الصلاة والسلام وأنزل معه الإنجيل فكان الإنجيل كالتكميله كالتكملة لما يحتاج إليه اليهود في دينهم فصار الإنجيل مكملاً لماذا لما جاء في التوراة أما في كتابنا فقد استغنى القرآن عن كل شيء مما كان دونه ولذلك لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر رضي الله عنه تلك الصحيفة غضب وقال أمتهوك أنت يا ابن الخطاب فوالله يجب فوالذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي فينبغي على الإنسان أنه إذا وقف على شيء من الأحادث الماذا الإسرائيلية أنه يستشهد لها لما جاء في أصل كتابنا أو سنة نبينا لا أن يعتمدها اعتمادا بحيث أن يجعلها دينا ومن ذلك ما سبق يعني أن ذكرناه فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسجد بطريقة معينة التي هي كما قال صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة آدم فذكر منهن الجبهة مع الأنف ولو تأملنا في وصف ماذا المؤمنين أنهم يخرون للأذقان سجد فلو أن إنسانا ما قالنا سأسجد مثل ما كان يسجد المتقدمون من أهل الكتاب ومن من كان فالآية جاءت في سياق مدح وثناء فلو أننا فعلنا هذا الشيء نقول لا شرعنا تغير ونسخ هذا هذه الصفة نسخت فلم بغ أن يعبد الله بما كان منسوخا مما كان من ماذا من الشرائع السابقة فما بالك بما هو محرف فما بالك بما هو محرف فالكتب الماضية بين أمرين إما أن تكون منسوخة وإما أن تكون محرفة وفي كلتا الحالتين لا يحل لنا أن نتأسى إلا بما جاء مؤيدا بنا بماذا في ديننا فالله سبحانه وتعالى حينما أخبر عن أنبيائه وعن رسله في أشياء ووافق ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم وإن كان هو قد تأسى بغيره لكن فعله عليه الصلاة والسلام لنتشريع قال رحمه الله قال ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتماد فإنها على ثلاثة أقسام على ثلاثة أقسام أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا ممن مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح كما ذكرنا في خبر أولئك الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار فدخلوه ماذا فعلوا؟ ماذا توسلوا إلى الله جل وعلا؟ بأعمالهم الصالحة الأول توسل ببره لوالديه والثاني توسل بماذا بتقواه من أمر الزنا والثالث توسل بأدائه للحقوق فمثل هذا جاء تأييده في السنة فلو استشهد أو استشهد أحدنا به نقول نعم يستشهد أو ماذا يتوسل بالعمل الصالح استنادا إلى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وحكايته عنهم قال والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه مما يخالف مثل ما ذكرنا في أن الله سبحانه وتعالى كذب ماذا أولئك اليهود الذين زعموا أنهم صلبوا عيسى فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لم يصلب وأنهم كذبوا في ذلك وأنما هي فريه طيب فلو ذكروا مثل ذلك نحن عندنا نصوص قوية ترد أنه صلب. قال والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم تجوز حكايته يعني هكذا بدون أن يكون هناك تصديق أو تكذيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفاد أنه قد يكون من الحق الذي لم يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يعود علينا بنفع وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال ما من نبي بعثه الله من قبل إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد دلنا على كل الخير الذي نحتاج إليه طيب لكن لا مانع من أن يكون هناك أشياء ما هي نافعة لنا فيخبرنا بها ليس عندنا يعني لا نحتاج إليها نحن فلم يخبرنا بها واضح فهذا ينبغي أن يعلم قال وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك لماذا لأن هؤلاء المفسرين أعملوا هذه الإسرائيليات واهتموا بها فنشأ عن اهتمامهم بها شيء من من الخلاف. قال كما يذكرون في مثل في طيب كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم وتعيين البعض الذي ذُرب به القتيل من البقرة. ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه القرآن أو أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينه في دنياهم ولا في دينهم فعلا يعني ما الذي تستفيد أنت إن علمت أن العصا التي كانت ماذا مع موسى كانت أنها كانت من شجرة كذا أو من شجرة كذا ما ستستفيد شيء فإنما الفائدة في معرفة الأحكام الصلاة والزكاة والحج إلى غير ذلك من مما هو يفيد في أمر الدين قال ولكن ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة السادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت منهم أحدا فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا فإن الله تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما وهذه كما ذكرنا أنها من أحسن الطرق للبحث في الأقوال إذ أنك تجعل القول الراجح الصحيح تجعله في الآخر حتى يكون القلب عنده في آخر العهد لما تذكر أقوال بعض المسائل ربما ينقل فيها أكثر من عشرين قول أكثر من عشرين قول فلما يكون آخر القول هو المرجح عندك يبقى القلب متعلقا به إذ أنه كان آخر العهد به وهو أقرب إلى حفظه وهي طريقة القرآن انظروا ذكر القولين أولين وختم بالثالث وسكت عنه إقرارا له في ذلك قال ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهر أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب ومن هذا نستفيد يا إخوان أن التوسع في بعض في بعض الأمور في بعض الأمور التي لا لي لكم فيها كبير فائدة هذه تضيع الأعمار تضيع الأعمار يعني طول حياته عشرين ثلاثين سنة وهو يقرأ في النحو فتش عن أمره في باب الاعتقاد تجده ضعيفا فتش عن أمره في باب الفقه تجده ضعيفا فتش عن كذا تجده لا انت اهتم بما يصلح أمرك ما تجعل العمر كله في النحو أو تجعل العمر كله في العلم الفرائض نحن لا نقول تزهيدا لهذه الأمور لا لكن المقصود أن الإنسان يهتم بما يعينه على طاعة الله جل وعلا يهتم بما يعينه ولا يفرط في الأمور الأخرى. قال فهذه فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن فيشتغل به عن الأهم. قالت أما منحك خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فهو ناقص إذ قد يكون الصواب في الذي تركه ولذلك بعض بعض الطلاب أو بعض طلاب العلم ربما يقرؤون على طريقة معينة الذي يعلمهم بها شيخهم والذي يرجحه شيخهم ثم لا لا يطلع على أقاول الناس فيستهجن ما جاء في ماذا في الأقوال الأخرى أو يستضعفها ولما يعلم على ما بنيت تلك الأقوال التي خالف خالفوا فيها شيخه فهذا مهم أن الإنسان يطلع على أقوال الناس وعلى الخلاف وما إلى ذلك حتى يكون فقهه فقها صحيحا وعلمه علم صحيح قال رحمه الله أو يحكي الخلافة ويطلقه ولا ينبه على الصحيح وهذه المسألة مسألة نسبية يعني مسألة الترجيح يعني بعض الطلاب ربما يقول إيش الراجح في مسألة كذا وكذا نقول هذا الترجيح ترجيح نسبي هذا ترجيح نسبي يعني قد يكون راجح عندي لكنه مرجوح عند غيري مرجوح عند غيري أنا أقول كذا وغيري يستضعف هذا الذي أنا ملت إليه ويرجح القول الآخر فليست المسألة مسألة يعني شيء منزل كأنه قرآن كأنه من القرآن بحيث أن أقول الذي أنا عليه هو الحق الذي دونه الباطل، إلا فيما يتعلق بالمعتقد، إلا فيما يتعلق بالمعتقد، فإننا نقول جزما أن ما عليه أهل السنة السلفيون من الاعتقاد والمنهج هو الحق، ودونه باطل، ودونه باطل. كل ما خالف ما عليه أهل السنة في باب الاعتقاد أو في باب المنهج فهو باطل فاسد. أما فيما يتعلق بالأمور التي هي محل الاجتهاد ومحل كذلك نظر في أمور الفقه. ونحو ذلك، فحين إذن نقول أن هذا من المحتمل أن أكون ما أرتجهه ما أرتجهه مرجوحا والعكس صحيح، فالمسألة نسبية المسألة نسبية، لكن أنت يعني لا يمكنك يعني أن ت أن تنتقف على مؤلف كتاب أو يعني شيخك هذا يجعلك معلق لا بد أن يرجح أو يظهر لك أنه أن القول الصواب هو كذا وكذا ثم إذا من الله عليك وصرت أهلا للاجتهاد نظرت أو أعدت النظر فيما يرجح قال أو يحكي الخلافة ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من من الأقوال فهو ناقص أيضا فإن, فإن صحى غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ الذي يصحح غير الصحيح الذي يعتقده لأن الله سبحانه وتعالى في فيما يتعلق بأمر الاجتهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد فأنت الذي تدين الله به في أمور الفقه وما إلى ذلك تقوله, تقوله وأما إذا كان تعتقد شيء ثم تخبر بشيء آخر تكون تعمدت الكذب تكون قد تعمدت الكذب لا سيما فيما يتعلق بتفسير القرآن لا سيما إذا كان في تفسير القرآن أو أنه قال قولا على جهة الجهل يكون قد أخطأ وإن أصاب في حقيقته كما سيأتي إن شاء الله قال وكذلك من نصب الخلافة فيما لا فائدة تحته ينصف خلاف لا يعود عليه بفائدة ولا نفع فمثلا مثلاً من الخلاف الدائر بين مثلا بين أهل التفسير من الخلاف الدائر بين أهل التفسير في تفسير البسملة يعني الباء تدل على كذا والسين يدل على كذا والميم يدل على كذا ولفظ الجلالة بحروف يدل على كذا إلى آخره هذا, أولاً هذا خلاف مخترع يعني قالوا الباء تدل على البهاء والسين تدل على السمو والميم ما أدري على إيش فمثل هذا الخلاف مخترع ثم إيش الفائدة من وراء مثل هذا إلا ابتداع واختراع عقائد ما أنزل الله بها من سلطان فتجد صفحات طويلة في كتب التفسير تتكلم عن ذلك وهذا من الخطر العقدي في التفسير من الخطر العقدي في التفسير قال أو حك أقوالا متعددة، متعددة لفظا، ويرجع حاصله إلى قولين أو إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان كما تقدم معنا في صدر الرسالة أنه قد يحسب تعدد الأقوال وهي في حقيقتها متفقة يحصل, يحصل أن متفقة، لكن بسبب عدم تعمقه في تفهم القوالب العربية والألفاظ العرب أنه صار يظن أن قول القائل أن الصراط المستقيم هو القرآن يباين قول القائل أن الصراط المستقيم هو الإسلام فمثل هذا يدل على أنه قد ضيع زمانه قال وتكثر, من وتكثر مما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبيزور والله الموفق يعني أراد من ذلك كله على أن الاعتماد على أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنسب لمعرفة ماذا الصواب فما حكاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يسندوه مما لم يسندوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا ينظر فيه أولا إلى هذا النقل فإن علمنا بقراء أن ما نقله عن غير النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نقله عن بني إسرائيل وجاء ما ما يدل على ذلك توقفنا في أخذ هذا الأمر عن ماذا فيما يتعلق ببني في إسرائيل وإنما يكتفى كما ذكرنا إذا ذكرناها يكون من باب الاستشهاد لا من باب الاعتماد بخلاف إذا ما ذكر الصحابي قولا وكان هذا القول فيه إشارة أنه أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يختلف عن الصنف الأول قال رحمه الله بعد هذا تفسير القرآن بأقوال التابعين قال عفى الله عنه إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الآئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان ابن صالح أبان ابن صالح يعني واتقه أئمة كايح بن معين وغلط ووهم ابن حزم رحمه الله وكذا تبعه عليه ابن عبد البر فماذا قالوا بأنه ليس بالمشهور وهذه غفلة من منهما غفلة من ابن حزم ومن ابن عبد البر عفى الله عنهما وقد تواردا على هذه الغفلة وإلا فهو موثق قال عن مجاهد قال عرضت المصحفة على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحة إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها وبه يعني بهذا الاسناد إلى الترمذي قال حدثنا الحسين ابن مهدي صدوق البصري حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن معمر عن قتادة قال مجاهد ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا يعني من التفسير قال وبه إليه يعني أيضا بهذا الاسناد إلى مجاهد قال حدثنا ابن أبي عمر العدنين. قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الأعمش عن مجاهد قال لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتاج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألته. وهذا فيه فائدة أن مجاهد رضي الله عنه كان يمكن أن يأخذ القرآن عن عبد الله بن مسعود لكن يعني وقوفه على وهذا من باب إيش. يعني لأنه وقف على قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه على قراءة, قراءة أم عبد وفيه إفادة أن الإنسان قد يتحسر على فوات بعض الأئمة وأنه لم يدركهم ويأخذ عنهم فرحم الله أئمتنا وعلماءنا. قال رحمه الله وقال ابن جرير قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق عن غنام أو طلق ابن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله ولهذا كان صفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك قالوا كسعيد بن جبير وعكرمه مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتاداء والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي وقال شعبة وكأنه يشير رحمه الله إلى ما سبق بيانه من أن اختلاف الألفاظ قد تكون بسبب ماذا بسبب أن شخصا ما تعرف يعني قديما ما كانت عندهم هذه الوسائل وسائل التواصل، ولا كذلك المهاتفة، ولا غير ذلك. يعني رجل يعيش طيلة ثلاثين أو أربعين أو خمسين سنة في الكوفة، ما يعلم الذي عاش في مكة، ولا يدري عنهم، فيسأل هذا عن الآية، فيجيب بكذا وكذا، ويسأل هذا عن آية فيجيب بكذا وكذا، فيأتي النقل بعد ذلك يتفقون، لأنه جاء في عصر تدوين العلم والرواية. أنهم كل واحد نقل عن شيخه فجاء بعد ذلك الجامعون وجمعوا هذه النصوص في مكان واحد فالذي ما عنده كبير دراية يظن أنه هناك اختلاف وإذا حققنا ونظرنا ما وجدنا أن هذا فيه نوع من اختلاف أبدا إلا عند من لا دراية عنده قال رحمه الله وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة يعني في الفقه فكيف تكون حجة في التفسير يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا الصحيح أما إذا اجتمعوا انتبهوا لهذا إذا اجتمعوا يعني على هذا هذا المعنى فإنه حينئذ يكون حجة طيب ولا يلزم من ذلك أن يتفقوا في اللفظ. يعني المفسر من أهل الكوفة يا شيخ ايش تقول في قول الله صراط مستقيم وأن هذا صراطي صراط وأن هذا صراطي ما معنى صراطي سيقول معنا القرآن يأتي عند المكي ما تقول في قول صراطي يقول الإسلام وأنت يا فلان ماذا تقول قال أنا أقول كلام الله أو أقول كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا ما سنجد أن هناك اختلاف في حقيقته إنما عبر كل واحد منهم ببعض اللوازم وبعض ما يمكن أن يكون يتضمن بعضه بعضا والعبارات تعبر عن بعضها البعض وعندنا قاعدة أنه أن الشيء قد يعني ماذا كما يقولون إيش إذا, إذا اجتمعا افترق وإذا افترق اجتمع يعني بعض الألفاظ الإسلام يدل على الإيمان إذا كان كل منهما مفترقا أما إذا اجتمعوا في في موضع واحد دل كل واحد منهما على معنى إضافي غير معنى المعنى الذي أفاده الأول قال وأما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن وعموم لغة العرب وأقوال الصحابة في ذلك وغالبا يا إخوان غالبا ما وجد, ما وجد أن شيئا ما ما تكلم عنه الصحابة ولا التابعين كل يعني التفسير وجد عن التابعين ووجد أيضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما هناك شيء ترك للرأي كما سيأتي معنا فالذي يقحم عقله في القرآن وينظر أن القرآن يعني يمكن أن يفسر بالرأي فهذا يعني على خطر قال عفى الله عنه تفسير القرآن بمجرد الرأي قال أما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام حرام أن الإنسان يفسر القرآن بمحض رأيه طيب وإن أصاب وإن وافق ما كان عليه السلف لكنه ما بنى هذا الأمر بمحض على بموجب الدليل وإنما ماذا أدل برأيه فوافق ماذا قول السلف حتى ولو أصاب يكون قد أثم حتى وإن أصاب فما بالك بما بما فما بالك إذا كان قد أتى برأي صادم ما عليه السلف ولذلك عد أهل العلم كتاب تفسير في ظلال القرآن لماذا ل اللهم استعاني. ها ها أي نعم لقطب سيد قطب عدوه من أفسد كتب التفسير لأنه بني أصلا على الرأي وبني على القضايا الأدبية التي كانت مستقرة في قلبه فعدوه من كتب الضلال لذلك يعني علماؤنا إذا عبروا عن هذا التسمية ما يقولون في ظلال القرآن إنما يقولون ظلال القرآن ظلال القرآن قال رحمه الله حدثنا مؤمل والذي قال حدثنا هنا يعني من باب الفائدة شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله في هذا الموضوع ما أفاد من الذي قال حدثنا وإن هذا الاستناد هو نقله من كتاب المسند للإمام أحمد رحمه الله فلا يعني ماذا يظن الطالب على أن الذي قال حدثنا هو شيخ الإسلام وإنما كان كما هو معلوم أنه ينبغي أن يعني أن أن يصدره الإنسان أن هذا الإسناد موجود في مسند أحمد فالذي قال حدثنا هو أحمد رحمه الله قال حدثنا مؤمل وهذا الإسناد كما ذكرنا موجود عند أحمد ورواه أيضا كما سيأتي إن شاء الله النسائي والترمذي وغيرهما قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عامر عبد الأعلى ابن عامر قال عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار أي من قال في القرآن بمحض رأيه بمحض رأيه وهذا الحديث معل ضعفه أحمد وأبو زرعة لكن له شاهد إن شاء الله في ماذا عند ابن حبان كما في الثقات فهو إن شاء الله حسن حسن بماذا بالطريقة التي عند ابن حبان قال رحمه الله وقال حدثنا وكيع أي كذلك يعني الاسناد الذي عند أحمد الاسناد الذي عند أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبأ وما من النار قال وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزام القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني, أو الجوني عن جندب قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ قال الترمذي هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا أن يفسر القرآن بغير, يفسر القرآن بغير علم وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس اضنوا بهم فأنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم يعني الذين نقل عنهم التفسير لم ينقل عنهم أنهم اجتهدوا بآرائهم دون الاستناد إلى شيء من القواعد أو الاستناد إلى أصول عامة أو نحو ذلك فهذا لا يجوز قال وقد روي عنهم ما يدل على, أنه على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم ومن فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما, غير ما أمر به فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه فمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم يعني سيكون عندنا صورتان الصورة الأولى أنه يقول بالقرآن برأيه لكن يوافق الصحيح قال بالقرآن وفسر القرآن برأيه لكن وافق ما عند السلف من التفسير فهذا يكون قد أخطأ وقد أثم طيب لكن إثمه وخطأه ليس كالذي يخطأ ويخالف ليس كالذي يخطأ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 هذه العبارة نهديها لذاك تعرفونه نهديها ونقول له اسمع القاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنا في نفس الأمر يعني لو كان الأمر حقيقة مئة في المئة أن فلان زنى وأنت ذكرت وقلت فلان زاني أو فلان عاهر طيب وفلان عربيد وغير ذلك فمن هذه الألفاظ كونك تقول هو زاني أو عاهر وإن كان وقع حقيقة فإنك تكون قد ماذا أخبرت بما لا يحل لك الإخبار به ولذلك لو سلمنا جدلا أن إنسان ما جاء إليك في وقت الصلح ما كان بينك بينه أي مشكلة قال يا فلان يا أخي أنا وقعت على امرأة جاء يبكي أنا زنيت وأنا كذا ثم قلت له يا أخي استر نفسك وفعل كذا وكذا ثم حصلت خصومة فجئت أنت تقول فلان جاء وأخبرني أنه زنى ثم هو أنكرى كذب حتى لو كذب في حقيقة الأمر فإنك إذا أخبرت بأنه زاني أو عاهر تكون قد ماذا أخبرت بما لم يحل لك الإخبار به وأنت حينئذ كاذب طيب وإن كان الأمر ماذا في حقيقة حقيقة فهذه نهديها لهذا، نسأل الله نهديه. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى، كما روى شعبة عن سلم عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم وهذا الأثر يعني ذكر بعضهم أنه فيه كلام لكنه إن شاء الله يعني بما سئتي مقبول. قال وقال أبو أبو عبيد القاسم بن سلمان قال حدثنا محمود ابن يزيد محمود ثقة صاحب سنة عن العوام ابن حوشب وثيقة ثبت أخرج له الستة وقال عن إبراهيم التيمي أن أن أبو بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأب فقال أي سماء تظلمني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم قال اسناده منقطع وهذا وإن كان منقطعا لكنه قد جاء من وجه آخر عن من طريق إبراهيم وهو كذلك منقطع لكن يا إخوان الذي والله يعني تميل إليه نفسي حقق أنا وهذا ما يعني ما ألزم به أن الانقطاعات أو الإرسال إذا كان في الطبقات العليا فإننا نمشيه وهذه طريقة شيخ الإسلام وطريقة ابن كثير وطريقة الذهبي وابن القيم فكانوا يمشون ما كان في الطبقات العليا خاصة فيما لا فيما يوافق الأصول العامة خاصة فيما يوافق الأصول العامة من الذي يحملني أن أقول هذا لما ثبت لما ثبت أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى إذا ظهرت الأهواء قلنا سموا لنا رجالكم يعني في بداية الأمر كان الواحد منهم كما يقول عبد الله بن مسعود عبد, عبد الله بن عباس قال كان الواحد منا إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شرأبت أعناقنا يعني ما كانوا يعني ماذا يحدثون بماذا بالاتصال؟ إنما كان يكتفي الواحد منهم أن يقول قال رسول الله يكتفي أن يقول قال رسول الله فيرسل أو يذكر الخبر منقطعا فيمشون خاصة إذا كان في الطبقات العليا ولسيما إذا كان هذه الآثار ماذا توافق الأصول العامة وليست مصادمة ليست مصادمة فحينئذ تمشى قال وقال أبو عبيد هو القاسم بن سلام أيضا قال حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأب فقال هذه الفاكهة التي عرفناها فما الأب ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر قال وقال عبد بن حميد قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب في خطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع يقرأ وفاكهة وأبى فقال ما الأب ثم قال إن هذا له التكلف فما عليك أن لا تدريه وقال وهذا وهذا كله محمول على أنه ما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتون ونخلا وحدائق غلبا يعني مراده رحمه الله من هذا كله على أن هذين الأثرين الواردين عن خليفتي رسول الله أبي بكر النعمر أن المقصود التكلف وإدخال وإقحام الرأي في تفسير القرآن قال رحمه الله وقال ابن جرير قال حدثنا يعقوب الدورقي يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علي اسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها بإسناده صحيح ومراده رحمه الله أن هناك أشياء حقيقة يعني تجد أن بعض الناس قد ربما يقتحم الكلام في التفسير ما لا يقتحمه في غيره وهذا من عجيب الأمر يعني مثلا وهذا عامة المسلمين أو عامة الناس يخوضون في, في أمور الدين بغير أن يكون هناك أي تردد ولا أي تأخر ولا تلعثم ولو أن نجارا أراد أن يعمل كما يقولون ماذا في باب الطب؟ يعني لو أن النجار جاء إلي قال لك يا زيد تعال أنا أرى بطنك منفخة وأريد أن أعمل لك عملية من أجل أن أستخرج الورم الذي في بطنك ما هذا هذا الانتفاخ أنت إذا مريض تعال فأضجعك وأخذ المنشار يريد أن يعمل العملية هل سيمكنه هذا الإنسان من أن يعمل له عملية؟ من ذا المجنون الذي سيقول للنجار تعال اعمل او اعمل لي عملية او استخرج لي كذا وكذا فاذا يعني سيصرخ عليه هذا الرجل يقول له انت الان تخوض في شيء لا علم لك به فكيف بهذا دي هذا دين هذا دين ثم كل احد يتكلم فيه كل احد يفسر وكل احد يتكلم في احاديث في النبي صلى الله عليه وسلم لا كل ينبغي ان يعرف قدره في هذا الباب و صنف الآئمة رحمهم الله كتبا من أحسن الكتب في هذا الباب منها كتاب ابن القيم رحمه الله الإعلام الموقعين عن رب العالمين ما كل إنسان يجوز له أن يتكلم في الدين ما كل إنسان يجوز له أن يتكلم في الدين لسيما إذا كان قد بنى هذا الأمر على محض الرأي قال عفو الله عنه وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي ملية قال قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف عن يوم كان مقداره ألف سنة فقال له ابن عباس فما كان مقداره خمسين ألف سنة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني فقال ابن عباس ما يومان ذكرهم الله في كتاب الله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم وقال ابن جرير حدثني يعقوب يعني ابن ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن مهدي ابن ميون الأزدي عن الوليد بن مسلم عن الوليد ابن مسلم قال جاء طلق طلق ابن حبيب العنزي إلى جندب ابن عبد الله البجلي قال فسألت عن آية من القرآن فقال أحرج عليك أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إن إنا لا نقول في القرآن شيئا أي برأينا قال وقال الليث عن يحيى بن سعيد نعم قال نعم أحمد قال وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن وقال شعبه عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن آية من القرآن وسأل من يزعم أنه لا يخفى عليه شيء منه يعني عكرمه. وقال عبد الله بن شوذب قال حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آيتي من القرآن سكت كأنه لم يسمع وهذا كله يفيد على أن هؤلاء سكتوا في حالش أن لم يجدوا شيئا يسندوه ولم يعتمدوا فيه على كتاب أو على سنة أو على شيء مما يمكن أن يفسر به القرآن ولم يجد في ذلك شيء سكت حتى لا يقول في القرآن بمحي الرأي. قال رحمه الله وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عبد الله بن صالح كاتب الليث وكان عفى الله عنه ثبتا في فيما كان عن, عن الليث إلا أنه كانت فيه غفلة ولذلك ضعف في يعني فيما لم يكن من كتابه قال عن هشام بن عروة قال سمعت أبي تأول قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط يعني كذلك بالرأي قالوا عن أيوب قالوا عن أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبي عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد والشيخ رحمه الله أورد هذا مباشرة دون إسناد عن أيوب ولكنه وقع في تفسير الطبر رحمه الله مسندا من طريق يعقوب قال حدثنا ابن علي عن أيوب وابن عون وعن محمد قال سألت عبيدة عن آية من القرآن فذكره وكذا أيضا وقع أيضا في من طريق من طريق أيضا ابن حميد قال حدثنا حكام قال حدثنا السفيان عن هشام عن ابن سيرين قال سألت عبيدة فذكره هذا مذكور في تفسير الطبري في مقدمة ماذا التفسير موجود في تفسير الطبري لمن أراد أن يقف على الأسانيد قال رحمه الله وقال أبو عبيد قال حدثنا معاذ ابن أبي عون الطيب حدثنا معاذ عن ابن عون وهو عبد الله معاذ العنبري معاذ العنبري كان من أكثر الناس رواية بل هو أروى لحديث ابن عون من منهشام من معاذ بن بن بنهشام وإن كان الخير أرجح هذا معاذ العنبري يروي عن ابن عون قال عن عبيد عن عبد طيب قال وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عندكم عن عبيد الله وصوابه عبد الله صوابه عبد الله ابن مسلم ابن يسار صوابه عبد الله ابن مسلم ومن عجيب الأمر أن كل النسخ التي راجعتها كلها تقول عبيد الله ولا يوجد لمسلم ابن يسار ولد يقال له عبيد وإنما هو عبد الله قال رحمه الله عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده قال وحدثناه شيم والقائل أيضا في كل هذا هو أبو عبيد القاسم بن سلام لو رسالة طيبة في فضائل القرآن من أحسن ما كتب قال حدثنا شيم عن مغيرة وابن مقسم الضبي عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه وهذه كلمة أصحابنا يعبر بها كثير من السلف عن ماذا عن أصحاب المذهب غالباً أنهم يقولون قال أصحابنا الذين يتفقون معنا في المذهب قال وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سئلت عنها ولكنها الرواية عن الله وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير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 فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه الألجم يوم القيامة بلجام من النار وقال ابن جرير قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد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 أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى أفاد الصحابة رضي الله عنهم بما يحتاجون إليه من تفسير القرآن. وقلنا أن القرآن نزل ولا يخلو من سورةين. الصورة الأولى أنه نزل هناك الفاظ واضحة وجلية للصحابة وللامة ما ما أحتاج الصحابة أن يسألوا عن معانيها. والوجه الثاني أو القسم الثاني ما حصل فيه شيء من الخفاء. فأراد الصحابة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها فمن ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم أو فيما نزل في قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فأفادهم النبي صلى الله عليه وسلم أليس كما يظنون هذه الحالة الأول بعد أن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد الصحابة وعلمهم ما يحتاجون إلى تفسيره انتقل رحمه الله إلى الكلام على أمر آخر وهو فيما يتعلق بماذا بالأوجه التي ينبغي اعتمادها في تفسير القرآن في تفسير القرآن وأنه الصحابة رضي الله عنهم لما نقلوا القرآن لم يختلفوا أو الذي يظهر في من من من أمرهم أنه مختلف في حقيقة أمرهم أنهم لم يختلفوا إنما كان خلافهم في الغالب أنهم اختلفوا اختلافة التنوع خلافة تنوع فيما نقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام فالذي عنده دراية يعلم أنهم اتفقوا ولم يختلفوا في ذلك قال بعد هذا وإن سلمنا بوجود شيء من الخلاف فهو إما أن يكون بسبب أن بعضهم اطلع على ما لم يطلع عليه الأول أو خفي عنه أو شيء من هذا القبيل طيب ثم بعد هذا نبه على أن المآخذ التي وقع فيها أهل الباطل أنهم حملوا القرآن حملوا ألفاظ القرآن على معاني ليست في في في أصلها مستعملة في لسان العرب. طيب مثل ما قلنا في است استولة أو أنهم ماذا حملوا ألفاظ القرآن على معاني في أصلها صحيحة في لغة العرب صحيحة لكنها في سياق القرآن ليست مناسبة. ليست مناسبة ولذلك زلت أقدامهم في ذلك وثم انتقل بعد ذلك إلى التفسير بأقوال الصحابة ونبه أن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم تأتي على وجهين منهما هو منقول عن بعض الصحابة الذين ليس لهم شأن فيما يتعلق بأهل الكتاب وهؤلاء يقبل منهم مطلقا الصحابة الذين أخذ أو أخذوا عن, عن أهل الكتاب إن أبانوا أن هذا الشيء مأخوذ ويعني ماذا اجتهدوا فيه؟ فماذا من ينقل عن بني إسرائيل يؤخذ للاستشهاد لا للاعتماد يؤخذ للاستشهاد لا للاعتماد في مثل ذلك ثم انتقل بعد هذا إلى أقوال التابعين وقارنها كذلك بأقوال الصحابة لأنهم أخذوا عن الصحابة ثم انتقل بعد ذلك إلى التفسير الذي هو أو إشارة إلى التفسير باللغة الاعتماد على التفسير اللغوي لمن كان على دراية وعلم بلغة العرب ثم انتقل إلى نقض التفسير بالرأي وهذا هو الذي يعني أفسد كثيرا من كتب التفسير أنهم أقحموا عقولهم في التفسير لا سيما فيما يتعلق بأمر الصفات فتجد المفسرين يقولون هذه على غير ظاهرها وأن المراد كذا وكذا وكذا فيحرفون الكلم عن مواضعه فالله سبحانه وتعالى يقول وكلم الله موسى تَكْلِيمًا فيقول لا الله ما يتكلم الله أكد أكد هذا الكلام تأكيدا ثم إذا بهم لأجل أنه قد حوت قلوبهم أشياء ليست من اعتقاد السلف فوقعوا في ذلك ثم سرد رحمه الله بعد هذا كله آثار عن السلف كيف حذروا من التفسير بالرأي وبهذا يكون قد أفادك رحمه الله ماذا أنك إذا أردت أن تكون من أهل التفسير فينبغي عليك أن تنتبه لهذه المسألة انتباها كبيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التفسير وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ونكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر ونقرأ سؤالين أو ثلاثة مما في قد وضعناه